بسم الله الرحمن الرحيم لإلهة قريش إلهةهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف